27 شمال جيوان جيوان فعلا ماذا مع الشكر بس ابدأ يلا نعمل Yala, yala We're the kings Because mm -hmm. اي المزيج يجي يجلي والخمسة دي في عينك تبظلي علينا بالله يسفع فيك عايزين انه عملة حروبنا ساملة الرضلية في الدم كاملة صحبتنا لجد عدول وزاملة تجي في طريقنا العد عليك انسع باسم الزازيق والدنيا تبقى حريق لو قلنا اننا جايين كله يوان الطريق رقصنا على المزمار سمعنا السقف العالية المسال اجمل ديار ياضيق بالجل يا غالية احنا ملوك الفن اجنعوا في اللحظة منكم علش انا اقولكو تجان اذا ارفق السماء كيفاكمنا نبروزان همسي بيسا يعملي اعصر ما هو واحد وما بش خيره لحد احمد عبدالسطر يبين اقل لي عايشين في خيره وفي فرح يعمل انفجار يطلع من جيه دي الدخيله دكتوري شمع عبد يبين اخواتي و بنا نرفع الشعور و كمان نحمله الليلة هنرأ احمد عب السطار هو يبني ده سر الحق الحاج عبد الشافي هو يا ابني كبير كيها انت العطار واللي منها ناس يابا جدعان ونزيه القائد فرج العاد ورجل ليب يلحقيها وادي ختم بك يا دخله يا اللي انت بتولعيها يا يا انت بتولعيها